أفَتِشرٌ هذا أَمْ أَن تُم لا تُبَصِرون إصلَهَا تَصبِروا أَ لا تَصبِ سَواءُ عَلَكُم إَّ ما تُجَزَون مكُم تَأْكِين فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وذوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذِلَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ ما يشتهون يتناجعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعضين يَتَسَاءَلُونَ طَالُوا إِنَّمَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّمَا كُنَّا